كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا الْعِزَّةَ انتسق بسق الى ربك وما اذين أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا پتن کو تم فون کو فس بجا